ماخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفو إنه لا يحب المسرفين قل من حرَّم زينة الله التي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 قالوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمو يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ وَظَلُّوا عَلَّا وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا عَلَى أَفْسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ دَخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِنَّا كلما دخلت أمة لعنت أخدها حتى إذا دارت فيها جميعا قالت أخرى لهم قالت أخرى لهم لأولاهم ربنا هؤلاء معذبا ضيع فم من النار قال لكل ضيع ولا كلا تعلمون وقالت أولهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فض فذوق العذاب العذاب بما كنتم تكسبون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم. وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم منها دو و من فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا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 صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونادى أصحاب الأعراف رجال ويعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا تخوف عليكم، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا. ان افاض علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وردتم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى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 فهل لنا من شفاع؟ فيشفع لنا أول رد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترضون.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 بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به.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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَا عَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ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 خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلات تقول قال الملأ الذين كفوا من قومه إن لنا راك في سفاه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 فذكروا آل الله لعلكم تفلحون قالوا أجرتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيده فأتنا بما تعيده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 المنتظرين فأن جيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخْذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهُ وَلَا تَعْثَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا اننا بالذي امنت به كافر فعقرنا ناقته وعتم عن أمر ربهم وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا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 ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأل جيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ بَيْلَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا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 Wadzukur, izkum tum kuliin, fakthawtum, warzuruk, ifa kana atibatul musfidin, wa inkaaqtaiftum min tum amanu biladzii arsiltu bihi, wa taaiftul lam فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 وَمَدْعَنَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاهُ وَأَبِ الصَّارِنَ وَقُوَاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا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 تهي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوتهه اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم والبسنا به الحلل واسكننا به الحلل وادفع عنا به النقم واسبر علينا به النعم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية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 واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا برحمتك إذا صلنا إلى ما صار إليه اللهم ورحنا برحمتك إذا صلنا إلى ما صار إليه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 اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعتقر رقابنا من النار اللهم اعتقر رقابنا من النار اللهم اعتقر رقابنا من النار اللهم اعتقر رقابنا و رقاب ابائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدّى للشرك والمشركين ودّمّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره يا عزيز يا حكيم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح نساء المسلمين برحمتك يا غفور يا رحيم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 ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك